الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل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 فهاء ولكن لا يعلمون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 والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم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 بكم الذين خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض فراشاً السماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.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 اتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم اتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإِلَّا مَن تَفْعَلُ وَلَا تَفْعَلُ فَتَكُونَ نَارٌ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّت لِلْكَافِرِينَ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 وما يضل به إلا الفاسقين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 أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواثا فأحياكم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 السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 دماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدَمَ الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال انبئوني باسمائها هؤلاء ان كنتم صادقين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 سمائهم، فلما أبأهم بأسمائهم قال: لم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا جُودُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَن وزوجك الجنة وكلا منها رادا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه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 كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم من فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قرن عمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهديكم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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون التتاب افلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضل وظلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤ وَذُمِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّرُ يسبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 وَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ يَا قوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم الْعِجْلَ فتوبوا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 تواب الرحيم وان قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذت قوم صاعقة وانتم تنظرون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 وإن قلنا دخلوا هذه الْقَرْيَةَ فكلوا منها حيث شئتم رضاً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم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 وَإِلْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا لَنَا رَبَّكَ بِكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسك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 أَقَابِلِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَعُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِجِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذَا خَذَنَا مِثَاقُكُمْ وَرَفَعْنَا فوقكم وَرَخُذُوا مَا كَانَ كُم بِقُوَّةٍ وَذَكُرُوا مَا فِيه لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَذَرُوا مِنْكُمْ فِي السَّبِيلِ سبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين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 قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي He said to him that it is not a stone or a stone or a stone, it is a stone بك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاكع لونها تسر الناظرين قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا إن البقرة علينا شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسير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 كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجع منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء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 أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أمية. لا يعلمون الكتاب إلا آمانيا وإنهم إلا يظنون فويل للذين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 مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ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 اتَّسَمَ اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 من بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من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 وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الله مصدق الكتاب كتاب الله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 اتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئ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 بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك تماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تستمر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 وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَعْرُضُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَفْوَسِهِمْ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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا خدموا من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير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 صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَسَ دِدَ اللَّهِ أَيَّ يُذْكَرَ فِيهِ نَسْمُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْتَأْ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 وَمَن يَكُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِئُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ كُرُونِ عَمَّتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْ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 قَال إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالُوا وَمِنْ ذُرِّيَّتِكَ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ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 ماتعه قليلا ثم اظفره إلى عذاب النار وبئس المصير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 تواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم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 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين طافَ لَكُمْ دِينٌ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قال البنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسلام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 قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منكم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 وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل حقا ويعطوا بالأسباب كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله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 تلك أُمَّتُمْ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ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 إِنَّ اللَّهَ بالناس لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وجهك فِي السماء فلنولينك قِبْلَةً ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون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 وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَأَذْكُرُنِي أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ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 ولا نبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات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 فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عليم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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك اتوب عليهم وأنت تَوَّابُ الرَّحِيم إِنَّ الَّذِينَ كفروا وَمَاتُوا وَهُمْ فاروا اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع سَوَمَنَ انزَلَّ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا من فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وبث تفيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب بالله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العذاب إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ يُبْعَثُ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ تبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا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 يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا يقولون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء HE≫rane the name of Allah Alright so to the sollcomers ҹland butsome Kisanyv ford tuSC на didую قول الله إن كنتم إياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يؤكل فيه لغير الله فمن يضطر غير باغ ولا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرِيَهُ مِنْهُ أَجْرًا مِنَ الْحَيَاةِ الْإِمْرَانِ: تَرَوْنَ بِثَمَنٍ قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَقُولُونَ فِي بُطُونِهِم إِلَّا نَارٌ أُولَئِكَ مَا يَقُولُونَ لا فِي في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل انزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأ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 فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من بكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْتَكُونَ أَيَّامًا مَعْدُونَ ودودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر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 إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصب ومن كان مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبر بِهِ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوة إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصدر يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَفْسُؤُوا إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ فُنَّ لِبَاسَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۖ عَلِيمٌ ۗ وَكَانَ أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَكِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأمنوا أكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الشكام فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل يا مواكيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها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 كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ نَسُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَافِرُو الْغَمَ لا تكون وَيَكُونَ ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين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 اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفض تُمْنَعَ رَفَاتٍ فَذَكُرُ اللَّهِ إِنْ دَلْمَشْ عَلِ الْحَرَامِ وَالْكُرُوُكَ مَا هَدَانِكُمْ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال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 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَانْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّ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 دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والقر الله في أيام معدودات فمن تعد جعل في يومين فلا إثم عليه، ومتى أخرف فلا إثم عليه ارتكوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدين دنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفهم ويهد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا كيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحس ولو ولبئس المهاد ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البين فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ إِلَّا أَن يَغْمُرُ اللَّهُ فِي ظلن من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور سلبني اسرائيل لَكَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما ما اختلافوا فيه، ومختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءت. هم البينات بغي بينهم، فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يَأْتِكُم عِظَم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلَتْ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 ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم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 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالفهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم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 أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للنار ناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذٌّ تزيل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقد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 ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تتبعوا وتثقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 طلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأفوسهن ثلاث تقرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَنَكُـنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الصلاه مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتم لا شيء إلا أن يخاف، أن أَلَّا يُكِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تعتدوها. ومن وَمَنْ حدود الله فأولئك هم ظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن صلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَلِينَ اهتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله وَالْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ تقول الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم نساء فبلغنا فَلَا تعضلوهن فَلَا ينكحن أَيَّ كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بينهم ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمُ الْأَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقٌ وكسوه النبى المعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا وعلى الوارف مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَمْ تَسْتَرْضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفرون بَوونَ مِنكُم وَيَذَهُونَ أَز وَجَيةَ تَبََّصنَّ بِأَفُوسِهِ أَغ بَعَةَ فإذا بلعن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا أَن أن تقولوا قولًا معروفًا ولا تعزموا قدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفر فوسيكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومت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 وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْسُخُوا مَا فَرَضْتُمْ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 صارقوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا كُرُو الله كَمَا علمكم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ فأون منكم ويذون أزواج ووصية لأزواجهم متى عن إلى الحول غير إخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَفْوَاسِهِنَّ مِمْمَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم كُتِبَ كتب عليكم أَلَّا ألا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ قِتَالَتَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمُ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤمن تسعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسخة في العلم والجسم والله يؤمن ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه يَكُمُ التَّابُوتُ فِي سَكِينَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ وَبَقِيَةٌ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 قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه من فمن شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ومن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا من اغترف فَإِنَّهُ بيده فاشربوا منه إلا قليلا منهم فَلَمَّا جَاء وَزَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ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 ولما برزوا رجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبتا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله سبعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله ك بالحق، وإنك لمن المرسلين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.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 وَلَنُعَذِّبَنَّ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا ۖ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا تلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلو ولكن الله يفعل ما ي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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع فرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفرهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقالا في صام لها والله سميع عليم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 وَانظُر إلَى حِمَالِكَ وَلِنَجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُر إلَى الْعِظامِ كَيفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطُمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 والله غني حليم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 والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أُكُلَهَا ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 ثم بآخذينه إلا أن تغمضوه فيه واعلموا أن الله عنيم حميد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 يُذِلُّ الْحِكْمَةَ مَن يَسَاء وَمَن يُتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ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 إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَهُوَ خَيْرٌ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ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 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفق فإليكم وأنتم لا تلومون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضره بمن في الارض يحسبهم الجاهل امنيا الجاهل من الجاهلون في تعرفهم بسيماهم لا يس لُونًا نَاسِئ الْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عليم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 الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا إن مَنَ البيع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فمن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من رب فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كَفَارٍ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا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 تقول يوما ترجعون فيه إلى الله ثمة وها كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فكتبوا بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله، فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحق. وليتك الله ربه وَلَا يبخس منه شيئا فَإِنْ كان الذي عليه الحق سفيها أَوْ ضعيفا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ لا تصير ان يوم له فليمل الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِّمَّن تَّوَضَّؤُوا مِنَ ٱلشَّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى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 ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا إن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم و 1. أتكوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِئِ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 هو يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعناه شهرانك ربنا وَإِلَيْكَ المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 واعف عَنَّا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين